فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ مُنَاسِمُونَ ۖ وَتُفْهَرُونَ فَأَجَئْنَا هَوَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مطرا المنبرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون ما كان لكم أن توابثوا شجرها أإله مع الله ديم القوم مُقَنَّتَهَا أَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَٰكِنْ يُلْقَوْنَ تَرَّكُونَ أَن مَّن يَعْلَمُ فِي غُدُنَاتٍ دَرٍّ وَدُهْنٍ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا عَن بَلَدٍ يَعْلَمُ نَشْأَتَهُ أَلَا